Sterker nog, dan Bespringen En de Sterker Allah ik heb وَأَتُونِ الْيَتَامَىٰ أَمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ In de hoek in de schoen, in de en ik denk dat we daarom deel gaan En ان لا تعدلوا أَوْ او ما ملكت ايمانكم ذلك ادناء لا تعولوا وَأَنْتَ النِّثَاءُ الصِّدَّقَاتِ إِنَّنِي حِلٌّ فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شيء faquluhu hani ammari فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Wabatadulya tama, إِذَا 900, 1000, 1000, 1000, 1000, رُشْدًا فادفعوا إليهم أموالهم Waarin aanstond mijn رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ de fad, hoe hij hem, hoe hij ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا بالمعروف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 de rijal in a cibum mma terak إلا منه أو كثر نصيبا مفروضا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 إن الذين يأكلون أموالاً يتاماً ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً لَكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص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 En in het begin van het jaar van من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم hoe maakt erkenningen فلكم الربع مما تركت wala hunna dubu walad تركتم من بعد وصييت توصون بها.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 عصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد داخود داود يدخله نارا خالدا فيها. التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إنما Tobet al Allah, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا erithun nisaakaroh, ala ta'buluh, wa ولا ik ben niet iemand die mij opgezet maar <تشروهن> بالمعروف van het onbekende, en als je het خيرا كثيرا وإن أردتم إبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا خذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذ خذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا wa la tankihu man nakahaa kum minan nisaa Wat wa er عَنْ أَيِّ قُمْ أُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ, الأخي وبنات الأخي وأمهاتكم أنضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائمكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تدمعوا بين الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء مَا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن فما استبتعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين تمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم wa mata ra'aytum الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض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 ذان فإذا ان فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله عفور رحيم O, dank u